مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ فَذَا يَأْوَمَ إِذِنَ آمِنُونَ وَمَنْ ஜி அதிஃபோ தூ தூனம்கூ أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من البلد وأن أتلو القرآن فمن اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَنْ بُكِلَ بِرَامٍ فِي النِّعَمِ مَا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طسم م م تلك آيات الكتاب المبين نُوحٍ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ النَّبِي الْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة من يَسْتَضْعِفُ yes. طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ آبَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِى نِسَاءَهُمْ امِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ஊ மூடினோ